يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاب وسبع سبلات خضري وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعل أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال نسوه فاسأله ما بال نسوة اللات قطعنا أيديه إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ رأوتنا يوسف عن نفسه قلنا حاشل الله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأة العزيز الآن حصل حصل الحق أنا رأيته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أقنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين